ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل in love porin <todic> in قُلْ يَا قَوْمِ مَا نَعْمَلُ مَكَانَكُمْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَسَنَفْتَحُ فَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبة وَدَارُوا فِي لُحُوّ وَلِيٌّ وَجَعَلُوا مِنْ <تصفيق> Yeah. كَذَلكَ زََ لِكَفٍ مِنَ المُشكَ قَدْ لا أَو لادجِ شَُكَأُ لُدُهُ Lee